فأوحا إلى عبده ما أوحى ما كذب الفواد ما رأى أفت على ما يرى ولقد رآه نزلة خراع دسدرت المدتها عيادها جنة الماء إِذْ يَعْشَى السِّدَرَةُ مَا يَعْشَى مَا زَغَلْ بَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَ أفرايتم اللات والعزى ومنات الثالفة لخرى ألكم الذكر وله لنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سمعتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان لي يتبعون إلا الضن وما تهولفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 إن الذين لا يؤمنون بلا خير لا يسمون الملائكة تسمية لوثة وما لهم به من علم يتبعون إلا ظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاءَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَأْتي بِالْحَسَنَةِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تموا أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعياده علم الغيب فهو يرى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 وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ مَنٍ وَأَنَّ عَرَيْنِ نَشَأَةَ أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والموت فكت أهوا فغشاها ما غشا فبيي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر لولا أزفت لازفة